ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا فيها عين جارية فيها سرور مرفوع وأكواب مضوعة ولمارق مصفو وزغابي مبثوثا أفلا فلا ي